ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حيض ونفس وذمغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين والخلف لوضي بغير مين مساله اي هذه مساله عقدها الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل والمراد بها البحث عن كوني جائز الترك ليس بواجب الذي عبر عنه بقوله ليس مباح التركي جائز الترك ليس بواجب كل ما جاز تركه ليس بي بواجب وهذه ترجمه تجمع مسائل ولهذا صدر بها وعبر عنها الزكشي في, في البحر قاعده تجمع مسائل يعني يتفرع عن هذا الاصل بعض المسائل اذا هو أصل له له فروع وهذا هو الغالب في اصول الفقه ان يكون ثم اصل ويتفرع عليه فرع وإلا الاصل الذي لا ثمرته له هذا وجوده وعدمه سواء ولذلك عده الشاطب من المسائل الدخيل على اصول الفقه كل اصل لا ينبني عليه ثمره اين يدن تبرر على أصول الفقه ولكن هذا قليل حين اذن العلم به قد ينبني عليه مسألة الله تكون موجوده عند أو في وقت من كتب وصنف في ذلك الزمان لان المسائل الفرعيه قد تتوالد وقد يوجد شيء لم يكن ثم في السابق فان كان بعضهم قد يفترض بعض المسائل التي قد يقراها بعض الناس وينكر على على بعض الفقهاء مع انه قد وجد شيء من من ذلك ولذلك كان مما ذكره بعض الفقهاء السابقين لو ولدت المراه من غير رحم وفرع على ذلك كان لا يتصور هكذا كانت هذه المساله من من الامور المحاله عقلا لانه اما الرحم واما الفم وثاني ممتنع فبقي ماذا وقيل رحم حينئذ ما يتصور قديما ان تلد المراه من غير الرح لكن ورد في الازمنه متاخره ولادة لا, لا من جهه الرحم وكذلك ذكر بعض الفقهاء لعلم الاحناف لو صلى وهو حامل قربته فساء هل تصح صلاته او لا كان بعضه يعني يريدها على هيئه النكة تقول هذا من تنطع الفقهاء مع انه وجد ورد في هذا الزمان من يكون مريضا يدخل شيء في دبره وحينئذ يخرج ريح في لح ذلك حين اذا وجدت المساله اذا ثم فروع قد يفترضها بعض قدما ويظن الظان انها من التكلف واذا كان كذلك حينئذ قد يوجد الأصل ولا ينبني عليه فرع في القدم لكنه قد تتوالد المسائل لان الفقه ليس محصورا على على ما ذكر اذا قاعده تجمع مسائل اصل ينبني عليه مسائل ما سمة هذا الاصل ما عنوانه نقول جائز الترك ليس بواجب وذكر المصنف مسالتين كما سياتي وعبر عنها زركشي في البحر قاعدة تجمع مسائل ووجهه يعني وجه كوني وجائز الترك ليس بواجب أن الواجب مركب ماهيه الواجب مركبه من شيئين من طلب الفعل مع المنع من الترك اذا هو طلب ومنع صحيح طلب ومنع إذا اوجب الله تعالى الصلاة اذا طلب ايجاد الصلاة ومنع من تركها ومنع من من تركيا حينئذ يكون كل واجبين مركبا من من شيئين طلب ايجاد الفعل ومع ذلك فيه طلب للمنع من الترك يعني طلب ايجاد وطلب كف فاجتمع الأمران فلو كان جائز الترك واجبا لسحال كونه جائزا لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا يعني كل منهما مناقض للآخر كيف يقال بانه يجوز تركه مطلقا ثم نقول هو ممنوع من الترك هو ممنوع من الترك والجائز معناه ماذا أنه يترك اذا إذا جاز تركه دل على أنه ليس بواجب الا لو كان واجبا لما جاز تركه واضح نقول جواز تركه يدل على أنه ليس بواجب لأن الواجب مما ماهيته أنه لا يجوز تركه والجائز يجوز تركه حينئذ حصل تناقض حصل حصل تناقض قال وجه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا لو كان جائز الترك واجبا لاستحال لا كونه جائزا الا لو كان جائزا لجاز تركه ولما لم يجز تركه دل على أنه واجب قال الزركشي وينبغي أن يزيد يعني صاحب الاصلي وكذلك صيوط لانه تابع له ان يزيد مطلقا جائز الترك مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير فإنه يجوز تركهما في حالة أي لا مطلقا وهذه زاده السيوطي في شرحه وليست موجوده في تشنيف المسامع أي لا مطلقا يجوز تركهما في حالة هكذا بالتشنيف في عبارة السيوطي نقلها عنه بالنص فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا وهي مفهومه من من العباره نفسها ومع ذلك فهما واجبان يعني الواجب الموسع والواجب المخير سياتي معنا البحث في هذين الواجبين الواجب الموسع أنه يجوز أن يترك الصلاه في اول الوقت ولكن يفعلها في آخر الوقت الواجب المخير بين امور ثلاثه يفعل واحد لعله التعيين حين جاز ترك الصوم مثلا جاز ترك العدق مع الاطعام حينئذ نقول جاز الترك هنا هل معنى ذلك أنه ليس بواجب الجواب ان الفرقه ان الواجب المخير والموسع جاز تركه لكن ليس مطلقا ليس مطلقا بل بشرط فيجوز ترك الواجب في الموسع بشرط العزم على فعله في آخر الوقت يعني لو أخر الصلاة في أول وقت صلاة الظهر حينئذ هل يجوز له أن يؤخر دون أن ينوي ان يصلي في آخر الوقت الجواب لا وانما ياتي بالبدل هكذا وان كان الصواب ليس ثم دليل على البدل لكن سياتي بحث في محله انما الكلام على ما تقر عند الاصوليين حينئذ يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بدل وهو العزم على الفعل في آخر الوقت اذا جاز له أن يترك في اول الوقت لكن لا مطلقا وإنما بشرط أن يعزم على الفعل في اخره كذلك في الواجب المخير جاز خير بين امرين جاز أن يترك احدهما لكن ليس مطلقا يترك الجميع لا وانما يترك أحد الواجبين أو ما جعل التخير فيهما لكن بشرط ان يفعل الاخر كذلك حينئذ نقول هذا الواجب جاز تركه لكن ليس ليس مطلقا قال الزركشي تشنيف وكان ينبغي أن يزيد مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير فإنه يجوز تركهما في حالة اي لا مطلقا وما ذلك فهو واجبا جاز تركهما مع كونه واجبا لكن لا يجوز الترك مطلقا هذا الذي اورده الزركشي في التشنيف واجاب قال ويمكن ان يقال اطلاقه يفهم ذلك اطلاقه يفهم ذلك يعني لما عبر ب جائز الترك ليس بواجب أطلق العبارة ولم يقيدها فدل ذلك على أنه أراد ماذا الترك مطلقا وحينئذ يكون قد اخرج الواجب الموسع والواجب المقيد وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب ومن فوائده ولعل هكذا ظن ان البحر متأخر عن التشنيف وجدت كل ما انتقده في التشنيف يصلحه في البحر وهذا هنا وننتقد صاحب الاصل وقال في البحر جائز الترك مطلقاً ليس بواجب فاتى بعبارة مطلقاً وجميع ما مر معنا في ما انتقده على صاحب الاصل نجده في البحر قد قد أصلح العبارة بمعنى انه اتى بالصحيح عنده لانه في التشنيف هو شارح هو شارح لجمع الجوامع فهو مقيد وانما يعترض وقلنا فيما سبق ان الكتاب الذي يعترض هذا يستفيد منه الطالب والدرس الذي يعترض كذلك يستفيد منه منه الطالب فعينيدي نقول فيه شيء من التمحيص لكن البحر ليس ليس شرحا لكتاب معين وانما جمع جمعا ولذلك هو كاسمه البحر فالطالب لو ارتبط به هذا الكتاب ولو فيما يفهمه سيما من يدرس مثلا الكوكب الساطع او وصل الى مرحله المتوسط فلو اعتنى به البحر المحيط فسيكون بحرا لماذا اولا عبارته سهلة عبارته سهلة ليست به بالصعبه ولكن العلم هو في نفسه قد يحتاج الى شيء من التامل والتاني ثانيا يبسط بسطا والمسائل اذا بسطت هذا لصالح الطالب وكان بعضهم يظن غفله او نحم مما يعترض بعض الطلبة البسط لصالح الطالب لصالح المساله لأن الـ الـ الاختصار لا شك أنه يترك لا شك أنه يترك عين ما الذي يتركه هو الذي يدرس ليس بمعصوم قد يتركه ما يظن أنه اصلح للطالب وليس اصلح للطالب فيه في طرح المساله ولذلك ما من شرط الدرس الذي ينبغي أن يكون عليه حتى لو كان مبتدئا لابد إذا كان ثم اركان او شروط أو مسائل تثبت بالمنطوق فهذا الاصل الا يخلو منها درس فمهما طالب او ما فهم مساله تعود اليه لا تعود الى الدرس انا تحدث عن كيفية الدرس وانت ستدرس في المستقبل ان شاء المسائل التي يكون فيها قيت يكون فيها شرط يكون فيها ركن يكون فيها بالمفهوم يثبت مسألة أخرى هذه ركن في الشرح لابد دمين من ذكرها سانصعبت على الطلاب او لا الطالب هو الذي يرفع مستواه إلى الى الدرس والى العلم وليس العكس أن المعلم ينزل بمستوى الدرس إلى, إلى فهم الطلاب لانه لن يمكن ذلك الافهام هذه تختلف هذا متمكن وذكي هذا عنده شيء من الخلل هذا الى اخره فالنفوس تختلف والافهام تختلف والذكاء يختلف والحفظ والاستيعاب معظم قد يركز مع المعلم لا تفوته كلمه واحدة ليس كذلك الذي يكون مشغول قلبه اين يجب نقول العاصر ان الطالب يرتفع الى مستوى الدرس اما بالتحضير واما بالمذاكره واما بمسابقه الدرس الامانع يتقدم فيحفظ ويتقدم فيذاكر ويتقدم فيحظن هو الذي يرفع نفسه هم ان نقول لمن يدرس لابد ان تنزل الى مستوى الطلاب كيفزم تستوان الدرس ينزل لمستوى الطلاب مبتدئ او لا يفهم او قد يكون بعض اكثرهم لا يفهمون مثلا قد يقوم في بعض الدروس لان قول انتم حينئذ كيف ينزل مستوى الطلاب صار المعلم ما يفهم صار قليل الفهم صار قليل الذكاء اذا ماذا يتكلم يتكلم بلغه العلم أو يتكلم بالعاميه فبعضهم يقول لماذا تتكلم باللغه العربيه اتكلم لماذا اذا بالانجليزي <تكلم> يشرح <تكلم> بالعربي بلغه العرب هذا الاصله فانتبه لي لهذا البحر هذا الذي يعتني به يقال ان الشوكان اختصاره فيه في رشاد الفحول لكن ارشاد الفحول ذا مغلق يحتاج الى الى معاناه وكان قديما بدا فيه شيخ نشم محمد علي ادم فصعبه الطلاب فتركه لهم فاخذ مراقي السعود كان اسهل لي للطلاب ارشاد الفحول ثلاثه دروس اربع دروس طلاب دماغتهم ضاعت ما فاهموا لانه مختصر كثير جدا بل جمع الجوامع قد يكون اوضح منه في بعض المواضع لانه قيل بانه اختصر البحر لكنه لم ياتي به على على وجهه ولو وجدنا وقتا همته كان اشتغلنا به تلخيصه وتهذيبه فانه مفيد ويغني عن كثير من كتب المعاصرين لانهم يقولون الآن سمعنا انهم يؤلفون في أصول الفقه وليس فيه شيء جديد وانما ارادوا تيسير هذا العلم على طلاب العلم انا اقول هذا لا نحتاجه هذا لا نحتاجه لماذا لان كتب الزركشي جميعها على هذا النمط وان كان سلاسل الذهب هذا متعمق لانه يذكر ما اخذ الخلاف لكن التشنيف هذا سهل على بين ايديكم ليس بالصعب وانما اصعبه سوء الطباعه فقط ولم يخدم ثانيا البحر المحيط قد يكون اسهل من التشنيف انا ذا في نظري اسهل من, من التشنيف لانه مبسوط المسألة موزع مرتب وياتي به جميع ما يتعلق بالعلم بالظن والتفاوت داخله كذلك ما يتعلق بمسالتنا التي التي معنا هنا أصلح العبارة التي انتقدها في في التشنيف قال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب قال وتجوزنا هكذا في المطبوع ولعله تحرزنا وتجوزنا بمطلقا عن فرض الكفايه والموسع والمخير عن هذه الأمور الثلاثه لأن هذه وان جاز تركها في وقت في حالة الا انه لا يجوز تركها مطلقا كذلك لا يجوز تركها مطلقا وبحثنا في ماذا بحثنا في فيما جاز تركه مطلقا كصلاه حائض مثلا يدخل الوقت ويخرج الوقت حينئذ نقول جاز لها الترك مطلقا بنيه ماذا بنيه أن تفعل في آخر الوقت لا وإنما تركات مطلقا وكذلك ما يتعلق بالصوم قال العطار ولا حاجة له يعني هذا القيد مطلقا لا نحتاجه لان ما جاز تركه فيهما الموسع والمخير ليس الواجب وبحثنا فيه في الواجب عين الواجب الذي تعين واما ما جاز تركه لغيره الذي جاز تركه لغير ليس بواجبه اذن لا نحتاج الى قيد مطلقا وهو كذلك لا نحتاج إلى قيد مطلقا لان ما جاز تركه ليس بواجبه بمعنى ماذا أنه إذا ترك الاطعام مثلا الى غيره الى التحرير نقول الاطعام ليس بواجبه وانما التحرير هو الواجب لكن ولذلك سياتي ان الواجب هو القدر المشترك بين هذه الأمور الثلاثه في الواجب المخير لكن إذا تلبس بواحد تعين عليه إذا ما تركه ليس بواجبه ونحن بحثنا في ماذا فيما تعين أنه واجبه ولذلك قال ولا حاجة له يعني لقيد قيد مطلقا لان ما جاز تركه فيهما ليس ليس الواجب وانما الواجب الاحد المبهم وهو لا يجوز تركه يعني الواحد المبهم على هذا الاختيار زيار ان من الاقوال الوارده في الواجب المخير أنه واحد لا بعينه واحد مبهم اذا الواجب واحد وما عداه من الاثنين هذا ليس بواجبه فجاز ترك ماذا ترك الواجب أو ما ليس بواجب ليس بواجب اذا ليس بي من على على المصنف قال وانما الواجب الاحد المبهم وهو لا يجوز تركهم على أنه لا يتوهم دخولهما كذلك من جهه اخرى هل يتوهم دخوله الواجب المخير والموسع في قولنا جائز الترك ليس بواجب الجواب لا لأن المراد جواز الترك مع قيام العذري وهما لا يعني إذا جاز ترك الصلاه في أول الوقت لتفعل في آخره هنا عندنا عذر او لا ليس عندنا عذر وهنا بحثنا في ماذا مع قيام العذر ليس مطلقا ليس مطلقا <تصفيق> قال الناظم رحمه الله تعالى ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم منعذ ليس مباح الترك حتما حتم بمعنى بمعنى الواجب. وعبر عن المباح أو عبر عن الجائز بالمباح يعني عبارة صاحب الاصلي التعبير بالجواز بالجائز ليس مباح الترك يعني ما ابيح تركه أي الذي ان عقد سبب وجوبه وطرا العذر بعده أو قبله واستمر لحينه بهذه القيود وبهذه القيود لم يدخل معنى الواجب المخير ولا الموسع وضح هذا لم يدخل معنى الواجب المخير الموسع ولذلك ما ذكره العطار في محله أننا لا نحتاج لقولنا او قول الزركشي مطلقا وثانيا انه لا يدخل اصلا لا يتوهم الذهن أن اللفظ يشمل الواجب المخير الموسع لأن بحث لان بحثنا في واجب معين هكذا صيغه المثل عند الاصوليين ما هي قال الذي انعقد سبب وجوبه كزوال الشمس مثلا أو هلال شهر رمضان وطرا العذر بعده أو قبله قب بعده يعني زالت الشمس مباشرة حاضه المراه أو حاضه المراه وما زالت الشمس كلاهما في في حكم واحد كلاهما في حكم والسمر لحينه كالصلاه في الحيض واما الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب كصلاه الظهر قبل الزوال وجبت ليست واجبا اذا لم ينعقد سببه فهنا اذا الترك هنا بين واضح لا يرد ما لا يتعرض اهل الوصول لهذا النوع وأما الذي لم ينعقد له سبب فلقائن له فلقائن بانه واجب وسبق في باب القضاء وما يتعلق به بيان ان الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاءا اجماعا الواجب الذي لم ينعقد سبب وجوبه بشرط ان يكون هذا الواجب المقدر وقته مقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاءا اجماعا وإن انعقد سبب وجوبه ووجب وليس ثم مانعا ففعله بعد وقته يعتبر قضاءا به بالاجماع قال وان انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاءا حقيقة وهذا سبق تقريره وان انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض اذا ينعقد سبب الوجوب ووجب تحققت الشروط وانفت الموانع انعقد سبب الوجوب ووجد مانع بحثنا في ماذا في النوع الثالث النوعي في النوع الثالث قال وإن انعقد السبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء أيضا لكن ثم خلاف هل هو قضاء حقيقة أو مجازا وهي المسألة التي يذكرها السيوطي فيه في هذا الموضع بناء على الخلاف في هذا الاصل اهتي وعبر في الاصل جائز تركه قال ليس مباح الترك حتمًا سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر مسافر في رمضان لا شك انه يجوز له ترك الفعل لو فعل الصوم جاز له أو يمتنع جاز له حتى لو قيل بانه محرم حينئذ نقول صح صومه مع مع التحريم او اثم لو قيل بانه يضره و مع ذلك قد صام حينذي نقول يأثم مع كوني قد أجزع اذا ليس مباح الترك سواء كان جائز الفعل أيضا كفطر المسافر أو أم ممتنعه لانه قد ينعقد السبب ولا يجوز له الفعل وقد ينعقد السبب ويجوز له الفعل حتى مع قيام المعارض حتى مع قيام المعارض حينئذ انعقد السبب وجوب صوم شهر رمضان على المسافر شرط الصوم الوجوب شرط الاداء الاقامه او غير مقيم غير مقيم حينئذ لو فعل الصوم مع كونه مسافرا ولم يتحقق فيه شرط الاداء صح طيب الحائض ان عقد في حقها سبب الوجوب وقام مانع وهو الحيض حينئذ نقول ماذا لو صامت لا لو صامت هل يمكن او لا لا اذا يمتنع الفعل اذا فرق بين الصورتين كل منهما داخل تحت هذا الأصلي المسافر والمريض والحائض ولذلك هذه الامثله عند الاصوليين لكن ثم فرق المسافر والمريض يجوز أن يفعل جاز له ترك إلى بدل وجاز له الفعل اذا فرق بين الحائض وبين المسافر والمريض الحائض يجوز لها الترك فلا تصوم رمضان لكن هل يجوز لها ان تفعل الصوم لا يجوز لها اذا هذاني وهاتان صورتان داخلتان تحت عصر واحد ولذلك أطلق المصنفون كصاحب الاصره ليس مباح الترك ابيح تركه سواء استطاع أن يفعل أو امتنع الفعل فدخل فيه المسافر و والمريض وكذلك الحائض سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام ممتنعه كصوم الحائض وليس المراد بالجواز استواء الطرفين يعني لانه قد يترجح كذلك الجواز والاباحه سواء طرفين هل المراد هنا استواء طرفين جواب لا لانه قد يكون الأفضل في حق المسافر الصوم كنصنه مثلا وقد يكون ماذا في حق المريض كذلك سنه حينئذ ليس بمستوي الطرفين وانما اراد به معنى الامكان العام الذي اعتبره المناطق اهو سلب ضرور عن الطرف المخالف فليس مباح الترك حتما اي ليس بواجب ليس مباح الترك حتما أي ليس بواجب فكل ما جاز تركه في وقته المقدر له مع انعقاد السبب الوجوب مع قيام عذر ليس بواجب عليه حينئذ على هذا الاصل ان عقد سبب الوجوب في شان صوم رمضان باعتبار الحائر فخرج خرج الوقت لسته ايام او 10 ايام حينئذ يقول لم تخاطب بهذه الايام لم تخاطب بهذا لم يجب عليها وانما وجب عليها السائر ما كانت فيه طاهرة كذلك ما يتعلق بالمسافر لو بقي شهر رمضان كله وهو مسافر نقول ان عقد في شأنه سبب الوجوب وهو الهلال رؤيه الهلال شهر رمضان لكنه لم يتحقق فيه شرط الأداء وهو وهو الاقامه حينئذ لم يخاطب هذا الشهر وإنما جاء الدليل الدال على وجوب القضاء بأمر جديد وكذلك الشأن فيه في المريض هذا العصر عند كثير من أهل اهل الوصول فكل ما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب فحينئذ شهر رمضان لم يتعلق الخطاب بالحائض وقت حيضها وكذلك المريض والمسافر لو بقي الشهر كله كل منهما بقي شهر كله وهما على سفر أو مرض لم يخاطبا بصوم شهر رمضان وانما خوطب بالقضاء بأمر جديد بأمر جديد هذا المراد به لماذا لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه مطلقا لكن لما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب عليهم هذا الذي اراد تقريره رحمه الله تعالى كصاحبي الاصم فليس مباح الترك واجبا فليس مباح الترك حتما الحتم كما مر انه اسم من اسماء الواجب أي ليس بواجب والا كان تركه ممتنعا لو كان واجبا علمنا أن ان منع الترك داخل في مفهوم الواجب كذلك قلنا الواجب مركب من شيئين طلب الفعل ومنع الترك اذا كل واجب هكذا فيه لا من من هذين الامرين طلب الفعل والمنع من الترك اذا كل واجب يمتنع تركه وليس يجوز تركه صحيح كل واجب يمتنع تركه وليس نقول فيه ولا, ولا نقول فيه أنه يجوز تركه اذا دل ذلك على أن الصوم لم يجب على الحائض والنفساء وأن الصوم لم يجب على المسافر والمريض قال وإلا لكان تركه ممتنعا أي ممتنع الترك والفرض أنه جائز تركه فيرتمع النقضان صار كل منهما معارض للي الاخر على وجه لا يمكن الجمع بينهما وهذا دليل الاستثناء حاصله أنه لو, لو لم يكن جائز الترك ليس بواجب بأن كان واجبا كان ممتنع الترك لكن التالي باطل اما الملزمه فظاهره معنى واضح واجيب بمنع التناقض بمنع ان التن ليس بينهما تناقض ليس بينهما تناقض فإن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط كما هو المراد فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقيه الأوقات وليس هذا تناقضا لاختلاف زماني النفي والإثبات لا يجوز تركه هذا في وقت غير العذر جائز الترك في وقت العذر إذا اختلف وعندنا القاعدة انه لا نحكم بالتناقض الا اذا اتحدت الجهه فالنفي والاثبات هنا لكل منهما محله فكيف يدعي التناقض فلا تناقض فلا فلا تناقض لا يجوز تركه متى عند الامكان والفعل واما إذا كان ثم عذر فاختلف الحكم إذا محل النفي ومحل الاثبات مختلفان واذا كان كذلك فلا ندعي بأن بينهما تناقضا واجيبا بمنع التناقض فإن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذري فقط انه لا يجوز وقت العذري كما هو المراد فاللازم كونه جائز الترك وقت العذري هذا اللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقيه الأوقات ودل ذلك على أن الجهه منفكه ومن المسائل الداخلة في هذا العصر بعدما قرر لنا ليس مباح الترك حتما انتهى الاصل وذكر جماعة هذا التفريع ماذا التفريع على القاعدة القاعده فليس عندنا هنا ماذا ليس عندنا مسالتان المساله الأولى ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة يقول وذكر جماعة هذا التفريع على الاصل فقرر لك الاول اصلا وقاعده ثم هذه القاعدة تجمع مسائل المساله هو ذكر مسالتين المساله الأولى بداها بقوله وذكر جماعه الى قوله بغير مين والمسألة الثانية وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل وترك هذه صاحب الاصلي وسياتي بحثها ومن المسائل الداخلة في هذا الاصمي أن الحائض والمريضة والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لا يجب عليهم صوم شهر رمضان الحائض والنفساء والمريض والمسافر واذا نظرنا إلى ظاهر الاصل لانه جاز لهم الترك وما جاز تركه دل على أنه ليس ليس بواجب اذا جاز للحائض ان تترك الصوم في الشهر في نفس اليوم كل يوم على, على حدة حينئذ جاز لها أن تترك هذا اليوم حينئذ نقول هذا اليوم ستقضيه بأمر جديد حينئذ إجازة لها الترك فدل ذلك على أن ذلك ليس واجبا فيه في حقها وقيس عليه المسافر والمريض قال أن الحائض والمريض والمسافرة لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لأنه يجوز لهم تركه فعلل بالأصل كما علل كثير من من أهل الأصول لا يجب الصوم على الحائض والنفساء لأنه يجوز لهما ترك الصوم وكذلك في شأن المريض والمسافر لا يجب عليهما صوم شهر رمضان لانه جائز الترك ولو فعله لا ومع ذلك نقول ليس بواجب فيه في, في الاصول وقد نص الشافعي على ذلك في الحائض أنه لا لا يجب عليها صوم وقال النووي أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال متى يعني في الحال يعني وقت الحيض هذا بالاجماع هذا لا بل هذا من المعلوم من الدين بالضروره معلوم من الدين بالضروره فلو انكره كفر كذلك هي نعم طبق. فلو انكره كفر لانه من المعلوم من الدين بالضرورة ثم قال الجمهور ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به إذا لا يجب ثم هل هي مخاطبه او لا يجب أو لا يجب حينئذ هل هي مخاطبه او لا فبحثنا في هل تعلق الخطاب بالحائض أم لا هل تعلق الخطاب بالحائض أم؟ فمن شهد منكم شعره فليصمها شهدت الشهر حضرت حينئذ هل يجب عليها فليصم دخلت في هذا النص ام لا هذا محل النزاع فمنهم من يرى انه لما جاز لها الترك لم يشملها النص ليست داخلته في قوله فليصمه يصموا ومن قال لا لا يشترط حيض دخلت فيه في النص فتكن و فيكون الصوم واجبا عليها ووجب عليها الفطر لقيام المانع ثم وجب عليها القضاء نسيم عندما يرى أن القضاء انما هو بالأمر الاول لا بامر جديد ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض هذا قول الجمهور ثم تنازع بينهم في نسبه القول للكثير والاكثر والجمهور ونحن كما ذكرنا سابقا لا نعتني بمثل هذه المسائل لانها ليست من العلم في شيء هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله إنما العلم هو المساله ودليلها قاله فلان لم يقل فلان قاله الأكثر قاله الأقل هذا ليس من المرجحات الا عند من يرى ان قول الجمهور هذا لا ينبغي أن يتجاوزه طالب العلم وهذا ليس بصوام هذا باطل بل طالب العلم يدور مع الدليل نسيا ما اذا كانت عنايته بكيفيه فقه الدليل كيفية فقه الدليل يعني كيف ناخذ الاحكام من الدليل كيف نقرا الدليل كيف ننظر كيف نستنبط طالب كل ما أكثر من هذه الامور هينذ سهل عليه الترجيح بل وسهل عليه الاستنباط اذا كان من أهل العلم وعرض عليه شيء من النوازل الامح لذ يستطيع ان ينظر في الدليل بنظر خاص اما الذي يطاطئ راسه مع الجمهور الى اخره هذا يتعب كثيرا في العلم لذلك اجمع على ان المقلد ليس ليس من اهل العلم ومن الصعوبة بمكان ان طالب العلم يمكث زمنا طويلا سنين او يطلب الفقه ثم النتيجه هو مقلد وبالاجماع ليس من اهل العلم صحيح كيف هذا تجلس 10 سنين تدرس الفقه ثم قال اصحابنا قال المذهب لا, لا أخرج عن قول شيخي عشر سنين تمك تطلب فقه ثم بعد ذلك انت مقلد بكلام اهل العلم وقد تقوله هو انت المقلد ليس من اهل العلم وحكم ابن عبد البر للهجماع يقول هذا غريب هذا وينبغي طالب العلم ان تكون نفسه معلقه بالدليل بالدليل مع تنصيص والتأكيد والتأكيد والتاكيد على الأدب مع اهل العلم لا تقل هذا هذا قول الشافعي لا تلتفت اليه هذا قول حنيفه ارمي به ارض الحائط لا هذا سفاهه وقله ادب لا ينبغي للطالب العلمي أن, أن يصل الى هذه المرحله انما قد يلفظ بلسانه بعض الكلمات ويخرج ما لا يحسن لكن يكون على على قله والا لا الا يعرج على ذلك وانما يكون دائرا معه مع ماذا مع الدليل واصابه الحق وهذا اصابه الحق لها لها نكهه خاصه عندما من, من اعتاد النظر فيه في الدليل يبحث المساله المساله ثم يخرج به بنص قال قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض وإنما يجب القضاء بأمر جديد وهذا كما مر تقريره هو حق أن القضاء لا يجب بالأمر الأول وهو الصواب وانما يجب بأمر جديد بمعنى انه لابد من نص آخر من نص من نص اخر وقيل انها مخاطبة به اذا الأكثر على ما حكاه النووي الجمهور فرق بين الأكثر والكثير على ما حكاه النووي ان الجمهور على انها ليست مخاطبه يعني الحائض ليست يعني لم تدخل في النص فهمتم ماذا معنى خطاب ان لم تدخل في النص فإذا حاضت المراه فرؤيه هلاله شهر رمضان فهي غير مخاطبه بي بالايكتب عليكم الصوم او فمن شهد منكم الشهر فليصم حينئذ ليس الداخلة فيه بهذا النص فلم يخاطبها البار جل على بي بالصوم طيب اذا انتهى الشهر والايام التي افطرتها وجب عليها قضاؤها بالدليل السابق هي لم يجب عليها ليست مخاطبه بها لم تدخل فيه اذا نحتاج الى دليل منفك دليل جديد قال وقيل انها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتاخيره هذا قول منسوب لي لبعض الشافعية حكاه غير واحد انها مخاطبة به ولكن تعذر بتاخيره يعني صار التاخير واجبا عليه هو الاصل لكنها معذوره يعني لا تلام فإذا قيل بانها تركت واجبا من الواجبات لسيما فيما يتعلق بالاركان كالصلاه والصوم نقول هنا تركتها لعذر هل تلام لا تلام بل الواجب عليها هو الترك قال وقيل انها مخاطبه به في حال الحيظ وتعذر بتأخيله لانه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاه هذا على قول من يرى ان قضاء يكون بالأمر الأول وقعت شبهه وهي انها ماموره بالقضاء فلولا لم يكن الاصل واجبا لما كان القضاء واجبا لكن لما قضت ونوت سدراك لما مضى وحكمنا على هذا القضاء بكونه قضاء واجبا دل على ان المبدل منه واجبا كذلك فبناء على هذا حكم بعض بأنها مخاطبه وانه يجب عليها أن تصوم في شهر رمضان ثم قام الحيض مانعا من صحة الصوم فبقي الوجوب كما هو وعذرت بتأخيره حتى تطهر وتتمكن من من الصوم فتنوي قضاء ما افطرته من تلك الايام هذا يدل على ماذا يدل على أن القضاء لواجب والا لما وجب عليها ان تنوي, تنوي قضاء كما سياتي بسطه واجيب بان الوجوب شرطه اقتران الامكان به الوجوب من شرطه اقتران الامكان به يعني الا يكون ثم عذر يمنعه من الاتيان به بالواجب لكن هذا البحث في فيما يسمى بشرط الاداء ليس بشرط الوجوب ثم فرق بينه بين النوعين وذكر جماعة اذا على هذا الأصل ليس مباح الترك حتما اذا قررنا هذا الاصل حينئذ ليس الصوم واجبا لا على الحائر ولا على النفاس ولا على المريض ولا على المسافر لانه يجوز لهم جميعا الترك ثم القضاء يكون بدليل منفصل دليل جديد وهذا القول هو المطرد على الأصول إذا نظرنا إلى مجرد الأصول والقواعد هذا القول ما اجمله لانه متوافق معه مع الاصل ما جاز تركه لم يجب وهذا جاز تركه حينئذ نقول لم يجب وأمر بالقضاء بأمر جديد دل ذلك على انهم لم يخاطبوا اصلا بالوجوب في في وقت الصوم هذا بناء على ظاهر القواعد و والاصول والقول به لا اشكال فيه لان المساله في أصلها لا ينبني عليها فرع كبير وانما هو باعتبار ما يتعلق بالنيه نية القضاء والاداء عند القضاء قال وذكر جماعه وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب هذا ذكر جماعه وجوب صوم من عذر من عذر من عذر معذور من, من, من, من, من عذر يعني المعذور وذكر جماعه من الفقهاء والسيط هنا أصلح العباره لانه في الأصل قال وقال أكثر الفقهاء فنسب هذا القول وهو الوجوب الى اكثر الفقهاء هكذا عبر في في جمع الجوامع ورد عليه ان هذا ليس قول الاكثر وانما هو قول الكثير فخرج السيط عن هذين الامرين اكثر وكثير والجماعه والجماعه هذا يصدق على على الاقل ما يصدق عليه انه جماعه يصدق على الاثنين وما زاد وذكر جماعه من الفقهاء وفي الاصل وقال أكثر الفقهاء أي خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر عكس ما يتفرع على الاصل قلنا ما يتفرع على الأصل عدم وجوب الصوم على الجميع القول الذي يقابله ونسبه في الاصله الى اكثر الفقهاء هو وجوب الصوم على الجميع وجوب الصوم على الحائض والنفساء والمسافر والمريض فيجب عليه لانعقاد سبب الوجوب وكل من عقد في حق سبب الوجوب تعين عليه الفعل فان قام مانع من عذر ونحوه حينئذ نقول هذا جوز له ترك لكن الى بدل وجعلوه الاصل في القضاء لان أكثر لل لأن أكثر الفقهاء على أن القضاء يجب بالأمر الأول وليس بأمر جديد حينئذ لا من ادخاله يعني الفقهاء الاوائل والعلم دائما يحاولون أن تطرد أصولهم ليس كالعاصر الان كل نختار مهب بودب لكن هنا إذا قلنا بأن الاصل الاصل في القضاء أنه يجب بالامر الاول اذا يجب ان نقول ماذا انه وجب في حقه لو قلنا بانه لم يجب ثم بعد ذلك ان القضاء يجب بالامر الأول حصل ماذا حصل تعارض تناقض تخالف بين اصلي كيف نقول لم يدخلوا في الخطاب ولم يجب عليه مرجحنا بناء على القاعده ليس مباح الترك ثم نقول يجب عليهم القضاء بالامر الأول انت ما ادخلتهم اصلا فكيف يكون طالبا منهم القضاء هذا فيه, فيه تعارض وكان الاوائل يعتنون بهذه المسائل واذا وقعوا وهم بشر إذا وقع أحدهم في شيء من ذلك التعارض حينئذ هذا يكون مدخلا يعني في الاعتراض عليه والى اخره وكثير من الكتب التي اطيل فيها البحث في الشروحات او في الحواشي إنما يكون في هذه المسائل هذا يستفيد من طالب العلم كثيرا لاسيما فيما يتعلق ب بالحواشي ولا سيما الحواشي التي تقرر الأصول على النهج السليم يعني لا تتعصب اما دفاعا عن المصنف او انها ضده قال هنا قال اكثر الفقهاء خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع أنه يجوز لهم تركه جوز لهم الترك مع القول بي بالوجوب قال العطار ولم أقف على سلف للمصنف في نقل ذلك عن أكثر الفقهاء يعني ليس القول منسوبا الى الى اكثر الفقهاء هو اراد ان ينازع في الأكثرية وإنما نسب إلى كثير إلى هنا كثير وصاحبنا الزركشي بالتشنيف قال إن المصنف تبع في ذلك المحصول تبع في ذلك المحصول يعني تبع ماذا الرازي فخر الرازي بكتابه المحصول وقول الزركشي إن المصنف تبع في ذلك المحصول منتقد يعني في نظر هو رد ان يعتذر له بانه قد تبع غيره اذا هو معذور لكن وجدنا أن المحصول لم يقل أكثر بل قال كثير اذا تبع من لم يتبع صاحب المحصون فإن الذي في المحصول نقله أو نقله عن كثير من الفقهاء لا عن اكثرهم عن كثير من الفقهاء لا عن اكثرهم ويعارضه في الحائض نقل الإمام النووي فإنه لم ينقل إلا وجها عن بعض أصحابنا عن بعض اصحابنا النووي فيما سبق الاجمع المسلمين جمهور الجمهور قال أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليه الصوم في الحال ثم قال وقال الجمهور ليست مخاطبة اذا الأكثر ماذا الجمهور يعني الأكثر اذا ليست مخاطبه وهنا نقل عن أكثر الفقهاء انها مخاطبة حصل تعارض بين النقلين بين نقل صاحب تاج السبكي وبين النقل النووي وهم يعتنون بهذه المسائل لان الأكثرية عندهم لها لها شان ونقل مقابله عن الجمهور فقالا في شرح المهذب أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الحائض الصوم في الحال ثم قال الجمهور ليست مخاطبه به في زمن الحيض كما سبق وتؤمر بتاخيرهم وقول البيضاوي قال الفقهاء مراده الكثير قال البيضاوي قال الفقهاء إذا مراده ماذا الكثير لأن الأكثر على ما ذكره النووي مراده الكثير منهم كما في المحصول وعليه حمله المصنف في شرحه نعم نقل ابن البر برهان الوجوب على الحائض عن كافة الفقهاء من أصحابنا وأصحاب ابي حنيفه وهو معارض كذلك بما سياتي من نقل من السمعان عن الحنفية خلافه وبما سبق من نقل النووي خلافه عن الجمهور قاله الكمال واجيب بان الزركشية نقل عن الشيخ ابي حامد الاسفرايني في كتابه الأصول أن مذهبنا يعني الشافعيه يجب عليهم في الحال الا الذي ذكره النووي سابقا إلا أنه يجوز لهم تاخيره إلى زوال العذري ويكفي هذا مع نقل ابن برهان سلفا للمصنف ونقل ابن السمعان إنما يعارض نقل بن برهان بالنسبة الحنفيه لا بالنسبة إلى اصحابنا قلنا هذا تقرير باعتباري إثبات الحكم هل قاله الأكثر ام الكثير ترضى على صاحب الاصل نسب الحكم الى الاكثر وليس الأمر كذلك بل هو الكثير وفرق بين بين الامرين لانه من المرجحات هم يعتنون بهذا لانه من المرجحات عندهم هو قول الاكثر ولذلك بعضهم ينص حتى من بعض من نص حتى بعض المعاصرين يقول لا ينبغي لطالب العلمي أن يخرج عن قول الجمهور لو قيده قال يتانى كما قيده الشيخ عبد رحمه تعالى قال يتانى وينظر واذا ظهر له مخالفة الجمهور للنص خالف الجمهور لاش خالف لأن لا شك أن أكثر اهل العلم اصحاب بصائر واصحاب علم عنيد إذا خالفهم ابتداءا هكذا يكون عنده طيش كلما عن له حكم قال أقول به ولو خالفت مخله الذي يتانى وينظر الى خريف الا يظهر له إلا ذلك وكان اهلا هذا القيد حينئذ لا باس أن يخالف الجمهور اذ الحق لا يعرف به الكثرة وإنما الحق هو اصابه الدليل اصابه الحق اذا هذا بحث في قول المصنف صاحب الاصلي قال أكثر الفقهاء قال السيوطي عدل فرارا عن هذا النقد وذكر جماعة, جماعه أي قليل أو كثير ولا يمكن ان يكون أكثر لانه فر عنه وذكر جماعه وجوب صوم يعني رمضان على من عذر من بالبناء من عذر بالبناء للفاعل عذر عذر عذر, عذر من باب منع وفرح أي صار ذا عذر صار ذا عذر ويقال اعذر بالالف ايضا اعذر وهذا الضبط أولى لانه يقابل ماذا وذكر جماعه وجوب صوم من عذر تقفيه تقتضي ان يكون الثاني مبنيا للفاعل تقفيه يعني اخرها قافيه تقتضي ان يكون الثاني مبنيا للفاعل قال في المصباح عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب ضرب يضرب عذر يعذر وانشعل الاسن يعذر يعذر هذا خطا لحن عندما يعذر لانه من باب يضرب يعذر بكسر الذال وليس يعذر باب نصر ينصر قال عذرته فيما صنع عذرا ضربا من باب ضرب رفعت عنه اللوم رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم والاسم العذر فاذا قيل عذر بالجهل عني لا الومه كذلك يقال عذر بالجهل في مسائل الشرك إذا لا يلام نعذره لا لا نلوم لماذا لانه جاهل فصار الجهل خيرا من من العلم هذا باطل ويحتمل ان يضبط بالبناء للمفعول من عذره متعدية ان قال عذرت فيما صنع عذرا من باب ضرب كما كما سبق لكن للتقفيه يكون من باب بناء لليل الفاعل وذكر جماعه صوم من وجوب صوم من عذر من حائض هذا تفسير لي من عذر يعني من يعني المعذور اذا جعلناه عذرا وإلا يكون فيه اشكال من حيث التاويل لأن من هذه موصولة وعلمنا أن الموصول مع اصلته في قوة المشتق لكننا المشتق مع البناء للفاعل ياتي باسم الفاعل او مع مغير الصيغه ياتي باسم المفعول على كون المعنى واضح من حائض هذا بيانه من بيانيه لمن عذر من حائض ومودنف حائض واضح اسم فاعل من حاض من حائض ومودنف مودنف مودنف بكسر النون وفتحها يجوز الوجهان قال في مختار الصحاح الدنف بفتحتين المرض الملازم مودنف دنف بفتحتين المرض الملازم ورجل دنف أيضا وامرأه دنف وقوم دنافون يعني ماذا يعني سواء المذكر والمؤنث والمثنى والجمع قوم دنف رجلن دنف هندن دنف اذا الاسم واحد صار مستوي مع المذكر والمؤنث والجمع فان قلت رجل دنيف قال وقوم نعم قال ورجل دنف أيضا وامراه دنف المقوم دنف يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنيه والجمع كما تقول ماذا زيد عدل هند عدل سيداني عدل هندات عدلا هنداني عدلا زيدون عدل تاتي بي بلفظ واحد مصدر يجوز حمله على المفرد المذكر والمؤنث الى اخره فان قلت رجل دنف لكسر النون قلت امراه دنفه دنفه دنفه يعني ب بالتاء اذا الاستواء في مفتوح التاء مفتوح النون الاستواء واما اذا كسرت تريد ان تاتي بالتاء مع المؤنث فانثت وثنيت وجمعته وقد دنف المريض من باب طرب اي ثقل وادنف مثله وادنفه المرض يتعدى ويلزم فهو مودنف ومودنف أي مريض وأما مع الفتح يقال يساوي فيه المذكر المؤنث مع الكاسري لا لا بد فيه من؟, من المطابقة في التثنية والتذكير والتثنية والجمع وذي مغيب هذا الثالث من حائض ومدنف وذي مغيب ذي مغيب مغيب هذا مصدر ميمي لغابه قال في المصباح وغاب الشيء يغيب وغيبا وغيبه وغيابا بالكسن وغيوبا ومغيبا جعله مصدرا ميميا ومغيبا بعده فهو غائب الغائب الذي بعده قد يكون البعد قريبا وقد يكون بعيدا حين يدخل فيه كل سفر على الصحيح دخل فيه كل سفر فهو غائب والجمع غيب وغياب وغيب مثل ركع وكفان أي صاحب غياب أي مسافر أي مسافر ذي مغيب عبر به من أجل النظم وإلا هذا لا يعرف التعبير عند الفقهاء الغائب هذا يطلق على المسافر وعلى على غيره من لم يكن معنا الان غائب كذلك فلم يدخل في اللفظ يقول هذا لا يسمى مسافرا اذا هذا التعبير ليس مستعمل عند اهل الاصول ولا الفقهاء ولا في الشرع انما يعبر بماذا بالمسافر, بالمسافر ودل ذلك على أن التعبير هنا من أجل ضيق النظمي فضاق عليه النظم فعبر به بالمذكور وذكر جماعه نجوب صوم من عذر من حائض ومودنفين وذي مغيب حينئذ هؤلاء الثلاث وجب عليهم الصوم عند جماعه من الفقهاء وذي مغيب أي صاحب غياب اي مسافر ما جواز الترك لهم فيجب الصوم على الحائض والمريد والمسافر يجب الصوم على الحائض والمريد والمسافر ما المراد يجب الصوم على الحائظ والمريض والمسافر ما المراد به هنا أي فيكونون مخاطبين به في حالة العذري فيكونون ماذا مخاطبين به في حالة العذر يدخل شهر رمضان وهي حائض خاطبها الشرع بالصوم وقام مانع الحيض عن الفعل هذا المراد الفقهاء انها مخاطبة بالوجوب وقت حيضها اي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى ان ذمتهم مشغوله به ولا تشغل إلا بعد الخطاب بخلافه على الاول على القول الأول ليس مباح الترك حتما على الأول هذا المراد به أن الأول اصل تفرع عنه ولم يذكره الناظم تبعا للاصل لانه معلوم لانه معلوم اذا قررنا القاعدة ليس مباح الترك حتما اذا هؤلاء جاز لهم الترك فلا يجم عليه مطلقا قيل تفصيل يسوي فيه الحائض والمسافر والمريض القول الثاني وذكر جماعه وذكر جماعه حينئذ فيه اشعار الى قول مطوي لكن ذكر اصله ولم يذكر الفرع تضح ذكر الاصل ولم يذكر الفرع اذا الفرق بين القولين بين القول الاول والثاني أن القول الأول عندهم لم يشمل الخطاب من ذكر والثاني ان الخطاب توجه إلى من ذكر هذا فرق بين بين المسالتين بين القولين قال اي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى ان ذمتهم مشغوله به بخلافه على القول الأول فليسوا مخاطبين به ووجوب القضاء عليهم لانقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر يعني الفرق بين القولين بين القول الاول وبين القول الثاني القول الاول ليس مخاطبين القول الثاني مخاطبون القول الاول وجوب القضاء لاي سبب إذا قلتم انهم غير مخاطبين لما وجب القضاء لانعقاد السبب لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم بالفعل فلم يتعلق به الخطاب لكن انعقد السبب وإذا انعقد السبب فحينئذ يستوي فيه جميع المكلفين ولو لم يكن عاقلا ولذلك اذا انعقد السبب وجوب الزكاه ولو كان العبد مجنونا او صبيا غير مكلف وجبت الزكاه كذلك اذا الانعقاد السبب له شأنه فانعقاد السبب على القول الأول هو الذي ترتب عليه وجوب القضاء وعلى ما مر عندنا أن القضاء انما جاء به بدليل منفصلين واما على الثاني فالقول الاول او الدليل الاول هو المقتضي للايجاب القضاء وجب عليهم القضاء لكونهم قد تركوا واجبا وعلى القول الأول لم يتركوا واجبا ووجب عليهم القضاء لانعقاد السبب أو ان شئت اقول به بالامر الجديد اتضح الان الفرق على قول الفقهاء واكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء إنما وجب القضاء لوجوبه في وقته تعلق بهم الوجوب فوجب عليهم الصوم فلم يتمكنوا اين ايذن وجب عليهم القضاء على قول الاول لم يجب عليهم اولا في الوقت كيف وجب عليهم القضاء لنا وجهان اما ان نقول الانقاد السببي ولو لم يجب عليهم أو نقول لامر جديد منفصل والثاني هو المرجح انه لامر جديد منفصل قد الفقهاء على وجوب الصوم على الحائض والمسافر والمريض بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم من هذه صيغه شرطيه او موصوله فليصم من شهد فليصم اذا شرطيه فتعم الكل وهؤلاء شهدوا بمعنى حضر شهود هنا بمعنى الحضور وهؤلاء حضروا وادركوا وعقولهم معهم وهم مكلفون عقل وادرك رؤيه الهلال حينئذ تعلق به الحكم الشرعي هذا عموم يحتاج الى دليل مفصل فإذا كان ثم دليل يستثني ويخصص على العين والراس وإلا بقين على ما دل عليه النص واما قولكم ليس مباح الترك الاخرين نقول هذه قاعدة مستنبطه ولا تكون ماذا لا تكون معارضه لنص قراني النص القراني قال استدلالهم بعموم القول يعني دليل الفقهاء عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فوجب الصوم على الحائض ووجب الصوم على غيرها كما هو الطاهر ووجب الصوم على المريض وعلى المسافر بعموم هذا النص وهؤلاء شهدوه حضروه لان الموصوله مع صلته في معنى المشتق وتعليق الحكم به مؤذن بعليه مبدا الاشتقاق فيستفاد منه أن عله وجوب الصوم شهود الشهر أي حضوره فمن شهد منكم الشهر فليصمها علق الحكم الذي هو امر بي صوم على قوله من شهد ومعلوم أن من شهد هذا ذكر عطار انه موصون على هذا الوجه هينئذ نقول وعلى الاخر كذلك يتات حتى الشرطيه علق الحكم على مشتق سواء قلنا شهد مشتق او قلنا من شهد موصول مع صلته بقوه المشتق فاذا علق الحكم على وصف مشتق من مصدر دل على أن عله الحكم هو ذلك المصدر هو ذلك المصدر كما قلنا قد افلح المؤمنون لايمانهم فمن شهد منكم اشرف ليصمه لشهوده اذا سواء قلنا بأن من مع ما بعده في تاويل مصدر أو نظرنا إلى اشتقاق الفعل الماضي لانه مشتق من من شهد من, من الشهود من شهد يشهد شهودا قعد يقعد قعودا فيكون من باب ماذا الشهود فإذا كان كذلك حينئذ لوحظ المصدر سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني والقاعده السابقة أن الحكم المعلق على مشتق بذاته أو بغيره يدل على علليه ما منه الاشتقاق قال دل فيستفاد منه ان عله وجوب الصوم شهود الشهر اي حضوره وجواز الترك لهم لعذرهم اذا وجب عليهم وجاز لهم الترك لماذا للعذر اذا استقامه معهم التعليل وجب عليهم الصوم لعموم قولي فمن شهد منكم وشرف ليصم ثم هل يفعلون او لا يفعلون قام عذر فمنعه اذا وجب وامتنع للعذر وجب وامتنع لي للعذر فجواز الترك لهم لعذرهم اي الحيض المانع من الفعل ايضا كما انه عذر في, في الترك والمرض والسفر اللذان لا يمنعان منهم سفر والمرض لا يمنع عن من الفعل كذلك قلنا يجوز واما الحيض فهو يمنع من من الفعل ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا عن الفائت الذي سبق تقريره لما وجب عليهم قضاء ما تركوه من صوم دل ذلك على انهم قد تركوا واجبا لان هؤلاء ثلاثه اذا فعلوا الصوم بعد خروج الشهري هل الفعل واجبا أو لا فعلوا واجبا إذا فعلوا واجبا بدلا بدلا عن واجب او بدلا, بدلاً عن مباح بدلا عن واجب اذا القضاء بنية الوجوب يدل على انهم تركوا واجبا هذا تعليل الفقهاء قال ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان الماتي به بدلا عن الفائت والبدل واجب فدل على أن الفائته واجب والا لم يكن بدلا منه فلو صام قدر الايام الفائته من غير نيه تدارك ما فات من رمضان فانه لا يجزئهم صحيح لو صامت الحائض بعد رمضان هكذا ايام دون ان تنوي انها بدل عن تلك الايام التي افطرتها اجزائها لا ترزئها لا ترزئها دل على ماذا على انها قد ترك واجبا فانه لا يرزئ فدل على أنه قضاء واجبين هذه حجه الجمهور واجيب بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد ولم يكن ثم مانع فليصم فايناذن هذا الخطاب ليس مطلقا وإنما هو مقيد بمن يمكنه الفعل ولم يقم عذر في حقه هكذا اجاب اهل الاصول بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا وبان وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب لا على الوجوب الجمهور استدل بماذا فقهاء استدل بكونه قد وجب القضاء لكونه قد وجب في الوقت ونحن نقول ماذا القضاء إنما يكون لانعقاد السبب لا لوجوب الصوم وفرق بين انعقاد سبب الوجوب وبين وجوب الصوم فعينذا هل القضاء يتعلق بوجوب الصوم أو بانعقاد سبب وجوب الصوم هذا محل نزاع محل نزاع فإن قلنا على قول جمهور اهل الأصول بانه يتعلق بانقاد سبب الوجوب حينئذ لا يلزم ان يكون واجبا واذا قلنا بانه واجب وارتبط به الواء قضاء الواجب حينئذ قلنا بالتفريع السابق الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء وذلك ذلك بناء على أن القضاء انما يجب به بالامر الاول وكما ذكرت بعضهم قد يختار قولا من اجل طرد اصولهم فإذا ذهب إلى أن القضاء يجب بالأمر الأول يلزمك أن تقول ولو لم تقتنع بانهم قد دخلوا في الوجوب اذا قلت بان القضاء انما يجب بالامر الاول مرجح هذا القول وهو كثير من الفقهاء خلافا للي اهل الاصول يلزم ماذا ان يقول بأنهم قد خوطبوا بالصوم فيه في وقته وإلا لتناقض سواء ادرك ذلك او لا هذا من التنازل في بعض المسائل من اجل طرد الاصول وهو مستسمح في المسائل التي لا ينبني عليها فروع قال هنا وبان وجوب القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الفعل وهو هنا شهود الشهري وقد تحقق لا على وجوب الأداء على ارتباط بين القضاء وبين وجوب الأداء وإنما يرتبط بانعقاد سبب الوجوب وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها رجل نام وفات وقت الظهر كله حينئذ يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء او لا دعك من النصل الذي على القضاء بذات النصوص الداله على الوجوب حينئذ اذا قلنا القضاء يتعلق بوجوب الاداء هو لم يجب في حقه اداء لأن النوم مانع اذا اوجبنا عليه قضاء الصلاة أو أداء الصلاه باعتبار ماذا باعتبار انقاد سبب الوجوب واضح هذا عنيد إذا اذا نام وقت الصلاه كله دخل زالت الشمس حتى خرج الوقت وهو نائم دعوى الجمهور أن القضاء لوجوب الاداء هنا لم يجب الأداء لانه معذور بماذا بالنوم النوم الذي يدوز العذار به ليس مطلقا حينئذ صار هذا المثال اعتراضا على على مذهب الفقهة فما الجواب لا جواب فدل ذلك على أن القضاء انما يترتب على النقاد السببي بمجرد نقاد السبب ومثله ما يتعلق بالزكاه في مال الصبي والمجنون قال وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميعا وقتها لعدم تحقق وجوب الاداء في حقه لغفلته فاذا انتفى في هذا واجبنا عليه القضاء مع كونه لم يتحقق في حقه وجوب الأداء لزم أن نقول بان القضاء مرتبط بانعقاد السبب لا وجب لد وهو كذلك ما مر معنا قال في البحر وجوابه يعني دليل الفقهاء فمن شيد منكم شعره وجوابه أنه مخصوص بقوله فمن كان منكم مريضا الايام هذا عام وهذا وهذا خاص ثم ما يتعلق به بالحائض هذا محل اجماع وما جاء في في حديث عائشه كنا نؤمر ولا نؤمر الى اخره وهذا محل اتفاق وقال في موضع آخر في البحر كذلك شهود الشهري وإن كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من الوجوب كما كما سبق التقرير اخر أنه الخطام ليس مطلقا فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا ليس في شان من قام به عذر لأن الخطاب انما ينبني عليه ماذا العمل يخاطبه فيعمل يأمره فيمتثل هنا حائض عن مريض للشهر ومسافر لن يرجع اذا ثمره الخطاب غير متوفره فدل ذلك على أن الخطاب هنا لمن لا عذر له وليس ليس مطلقا ولذلك قال شهود الشهرين وإن كان موجبا للصوم يعني سببا لكن العذر مانع من الوجوب سواء الحيض أو عدم الاقامه أو المرض عدم القدرة والشيء لا والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشهر وجوب الصوم عليهم لا يلزم من الشهر وجوب الصوم عليهم وانما يكون كذلك متى إذا اذا شهدوا الشهر ولم يكن ثم عذر وجب عليهم الفعل واما إذا شهد الشهر ولكن قام بهم عذر من الفعل حينئذ لم يجب الصوم وانما يجب الصوم في حق من لم يكن معذورا ونقله ابن السمعان في القواطع عن نقل عن الفقهاء السابق انه يجب الصوم على كل من ذكر ونقله ابن السمعاني في القواطع فقال ذكر أصحابنا في أصحاب الاعذال الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال كالمريض والمسافر لا يتحتم عليهم الصوم في الحال يعني لا يتعين المريض لا يتعين عليه ترك الصوم تركه كذلك يتعين لا يتعين لانه قد يكون معذورا مريض لكنه يصوم وصح إذا هل يتحتم في حقه ماذا عدم الصوم الجواب لا ولذلك لو صام صح صومه وكذلك ما يتعلق به بالمسافر اما الحائض فلا يتعين ويتحتم عليه ماذا عدم الصوم قال ذكر اصحابنا في أصحاب الاعتذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال يعني يجوز كالمريض والمسافر او من لا يجوز له الصوم لو صامت الحائض والنفساء صومها باطل فاسد بخلاف صوم المسافر والمريض كالحائض والنفساء أن الصوم واجب عليهم وياتون به عند زوال العذر وهو قضاء قال والقول بايجابه على الحائض مشكل جدا يعني ثم فرق بين الحائض والمسافر والمريض الحائض هذه لو قيل بالوجوب وامكن الفعل والترك كما يتعلق الشأن بالمسافر والمريض قد يقال بأنه قريب واما الوجوب مع ابطال وافساد العباده لو فعلتها هذا مشكل جدا هذا مشكل جدا هذا القول الثاني وذكر جماعه وجوب صوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب وقيل ذا دونهما هذا قوله الثالث وابن الخطيب قال عليه أحد الشارين هذا قوله الرابع قوله الرابع وقيل ذا دونهما وقيل اي وقال أصحاب ابي حنيفه نسب الى كثير من اصحاب ابي حنيفه وقيل اي وقال أصحاب ابي حنيفه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض بخلاف المسافر فرق بين المسافر وغيره وقيل ذا يعني لا يعني يجب على, على المسافر نعمل اخير ذي مغيب ذا اسم اشاره يعود إلى قريب اقرب مذكور من ذي مغيب الذي هو المسافر يعني يجب على المسافر دونهما يعني دون الحائض والمريض هذا تفصيل بين بين الثلاث وقيل اي قال اصحابه بحنيف لا يجب صوم على الحائض والنفساء والمريد بخلاف المسافر فيجب الصوم على ذا اي المسافر لقدرته على الصوم قدرته على الصوم قد لا يقدر ليس كل مسافر يقدر على الصوم قال اي المسافر لقدرته على الصوم دونهما اي الحائض لعجزها عنه شرعا فهي عاجزه شرعا من جهه الشرع قد تكون عندها قوه لكن الشرع هو الذي منعها بخلاف المريض فوعاجز الحسه وكذلك المسافر قد يعجز حس لذلك التفرقه ليست بايه بظاهره ونبينا بين المريض والمسافر كما سياتي قال دونهما دونا هما أي الحائض والمريض اما الحائض فلعجزها عنه شرعا والمريض لعجزه عنه حسا في الجمله يعجز المريض يعجز عن يعجز يعجز عن الصوم حسنا في الجملة في الجملة يعني في بعض احواله لا مطلقا قد يستطيع ولذلك مر معنا في كتاب الصوم أن صحيح أن أقل ما يصدق عليه أنه مرض في الشرع أنه مرض فيه في العرف وفي لسان العرب أنه جاز له الفطر كذلك الا اصابه ضرص فاحتاج إلى بندون يجوز او لا يجوز على قول كثير من الفقهاء لا, لا يجوز لابد ان يتاذى لابد انه يعني يكون فيه عنده شيء من العجز وصواب انه يجوز له اذا احتاج ان يشرب منادول مثلا جاز له اذا تالم من من ضرسه حينئذ هو يقدر هو قادر كذلك اذا في بعض أحوال المرض قد يستطيع أن يصوم وفي بعض احواله قد يكون عاجزا ولذلك اذا قلنا المريض لا يصوم لعجزه حسا يجب ان نقيده نقول في الجمله لان المرض انواع قد يستطيع في بعض احواله أن يصوم وفي بعض احواله لا يستطيع بل قد يحرم كذلك إذا كان مضرا به يؤدي لفواته وهلاكته قلنا حرم عليه أن ان يصوم واذا كان كذلك هل يصح منه او لا الجمهور على أنه يصح والمريض لعجزه عنه حسا في الجمله اي لا في التفصيل وبيان ذلك أن المريض قد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه وقد يمكنه لكن مع مشقه تبيح الفطره فإذا قيل انه عاجز عن الصوم حسا على الاجمال صح ذلك نظرا إلى عجزه في احدى حالتيه مريض على حالتين يستطيع أن يصوم لا يستطيع إذا قلنا هو عاجز باعتبار احدى حالتيه وإن كان لا يصح نسبة العجز اليه تفصيلا يعني لا نقول أنه لعجزه بالجملة أذا يكذبه ماذا يكذبه أنه في بعض الاحوال قد يستطيع الصوم فدل ذلك على أننا لابد من القيد في الجملة أي في بعض أحواله وأما في جهة التفصيل فناتي نقوله على على مرحلتين قال وان كان لا يصح نسبة العجز إليه تفصيلا لعدم عجزه في الحالة الأخرى قاله الكمال فدل ذلك على أن الأحناف يفرقون بين الحائض والمريض فلا يجب عليهما والمسافر فيجب عليه تفريقه تحتاج الى نص وليس ثم ثم نص ولذلك قال في المستصفى الغزالي في المسافر مذهبان ضعيفان في المسافر مذهبان ضعيفان أحدهم مذهب الظاهرية أنه لا يصح صومه في سفر عند الظاهرية انه كل من صام في السفر فصومه باطل لا يصح كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام والصحابه صاموا بعد اذا لا من التفصيل قد يصح وقد لا يصح قل الاحوال هذا أما مو مطلقا باطن قوله هذا هذا القول باطل ليس بالصواب والثاني مذهب الكرخي هو حنفي أن الواجب أيام الاخرى ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاه على الحول وهو فاسد لظاهر الايه يعني الواجب ما هو هذا كما سياتي في الصلاة الواجب آخر قدر الذي يتعلق به ماذا الوجوب اخر زمن في وقت الصلاه هو الواجب فان قدمها الاصل انه ماذا ليس وقته وان قدمها حين كتقديم وتعديد الزكاهه هذا فاسد كذلك اذا هذا القول الثاني أو الثالث قاولوه ثالث وقيل ذا دونهما قال هنا في مذهب الكرخي أن الواجب ايام اخرى ولكن لو صام رمضان صحا وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاه على الحول قال غزالي وهو فاسد لظاهر الايه لان الايه لا تفهم الا الرخصه في التاخير وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين ابن الخطيب والفخر الرازي كان يعرف بابن خطيب الري فقر الدين الرازي الذي يعبر عنه بابن الإمام فلو جاءت معه الكلمه هنا لاتى بها لكنه من اجل النظم ماذا ماذا ذهب إلى أي شيء قال عليه أحد الشهرين عليه أحد الشهر يعني يجب عليه أي على المسافر دونهما دون الحائض و والمريد احد الشهرين يعني لا على جهه التعيين اما إذا, اذا هذا يتصور ليس في هذا نعم تصور في المسافر الذي سافر الشهر كله حين اذا قضى متى قضى في محرم حين أي اي شهرين واجب احد الشهرين لو قضى في شهري ربيع حين اذا شهر ربيع هذا هو الذي احد الشهرين اما الاصر هو البدل فدل ذلك على أنه لم يجب عليه صوم شهر رمضان كما هو الشان فيما يتعلق بخصال الكفاره يعني هذا من الواجب المخير جعله من الواجب المخير ف فالمسافر مخير بين أن يصوم في رمضان وبين أن يصوم في محرم أو ما بعده او ما ما بعده. قال قال يجب عليه أي على المسافر دونهما أحد الشهرين الحاضر أو اخر بعده بعد القطع بعد الحاضر وليس قبله لان انقاد السبب لم يكن فاييهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال كفاره اليمين كما في خصال كفاره قال في المحصول هو بنفسه قال عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض لا يجب على المريض والحائض اذا وافق الحنفية وافق الحنفيه قال دونهما يعني دون الحائض والمريض فلا يجب اذا الخطيب أو ابن الخطيب وافق الاحناف في ماذا أنه لا يجب على الحائظ والمريض وخالف في ماذا في المسافر وافقهم وخالفهم وافقهم أنه ماذا يجب عليه لكن صفه الوجوب تختلف عند عند الفخر الرازي عن الاحناف قال عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض وام المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين وايهما اتى به كان هو الواجب كخصال الكفاره انتهى كلامه فيخاطب حال سفره بالاحد الدائري فيكون من قبيل الواجب المخير هذا الذي عناه كما نص على ذلك العطار في حشة على محله بخلاف ما قبلهم فانه يخاطب برمضان وجواز التأخير للعذر جواز التأخير اذا خوطب برمضان عند فخر الرازي لم يخاطب برمضان وانما خوطب باحد الشهرين هو الذي يعين فهو الذي يعين ان صام في رمضان فقد اختار ان صام في غيره في اي شهر كان حينئذ وقد اختاره اذا هو واجب مخير وهذا القول موافق لما قبله في الحائض والمريض يعني قول السابق الذي هو ل الا ومخالف للاول الذي وذكر جماعته لانه يقول الشهر الحاضر لا يجب لا بنفسه ولا بطريق البدل لا يجب بنفسه ولا بطريق البدل ويمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لأن عذره كالمسافر يعني ما الفرق بين المسافر والمريض كذلك يمكن أن نقول بهذا القول في المريض فاذا كان مريضا ولم يتمكن من الصوم طيله الشهر كله اذا وصام في محرم اذا وجب عليه أحد الشارين ما الفرق بينهما لماذا خصص المسافر دون غيره يحتاج إلى, إلى دليل واضح بين هذه كله اجتهادات من من أهل العلمين قال ويمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لان عذره كالمسافر وهو المشقة كل منهما شق عليه الصوم فافطر إلا أن يفرض في مريض يضى به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه فيحرم عليه الصوم فصار بمنزلة الحائض صار بمنزلة الحائض الا الحائض لو صامت حرم عليه الصوم ولكن يبطل الصوم وهنا المريض إذا شق عليه وكان قد يؤدي به الى الهلاك فصام حرم عليه الصوم وأما هل يصح أو لا يصح مساله أخرى هذه مساله أخرى اذا ثم تشابه بين الاثنين فلو تحمل وصام صح صومه المريض وإن كان حراما قال الزركشي وقد الصدع هذا يعني قول الخطيب ابن الخطيب فخر الرازي وقد الصدع فهذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر فما ذكرته في عله في المسافر هي بعينها موجوده في المريض فالفرق يحتاج إلى الى دليل ليس كلما فرق بين اثنين قبله منه تفريقه إلا أن سبب احدهما الطراري وسبب الآخر اختياري اضطراري الذي هو المريض ليس بيده ان يرفع المرض وسبب الاخر الذي هو المسافر اختياري لانه بيده ان يكف ويرجع ولا ويترك السفر وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور قوله اضطراريا سبب أو لا هذا لا اثر له في اختلاف الحكم المذكور فعند كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر وصوم شهر آخر بالنص خيره الشارع بين ذلك اما ان يصوم هذا الشهر وإما ان يصوم شهرا آخر سواء كان مريضا أو مسافرا فتقييد ذلك بالمسافر دون المريض يحتاج إلى دليل صحيح إلا فرض مريض نضره الصوم ضررا لا يجوز معه الصوم فعينئذ يصيرك الحائض في حرمه الصلاه كما مر قال في البحر وما اخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق قضاء في محل الوفاق يعني ما المراد بهذه العباره ما اخذ الخلاف في القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراكي مصلحه من عقد سببه وجب داخله ما المراد بمحل الوفاق اختبارات نعرف هل استطعنا نستوعب كلامه العلمي ولا في المراد في محل الوفاق ما اخذ الخلاف ان القضاء في محل الوفاق يعني علة القضاء في القضاء الذي اتفقنا جميعا على أنه قضاء حقيقة عندنا قلنا في أول الدرس وهذه ذكرناها بنفسها اخذتها وهي ان ثم خلافا في القضاء هل هو حقيقي او لا قلنا قد يكون حقيقه فيما اذا عقد السبب ووجب ثم فعله بعد خروج وقته باتفاق انه قضاء حقيقه هذا معلل واختلف في العله وعندنا اذا عقد السبب وقام عذر حينئذ هل الفعل بعد خروج الوقت قضاء هو قضاء باتفاق لكن هل هو حقيقه او مجاز وهو مسالتنا ليس مباح الترك حتما الى اخره وثم قضاء وثم انعقاد السبب ها ثم انعقد سبب وقام ووجب ثم انعقد سبب ولم يجب ثم لم ينعقد السبب قلنا هذا لا يسمى قضاء باتفاق اذا عندنا طرفان ووسط طرفان ووسط مسالتنا هذه من مختلف فيها هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا فإذا صامت الحائض الآن على هذه الاقوال الأربعة إذا صام المسافر أو المرير أو الحائض بعد شهر رمضان نسميه قضاء بالتفاق تسمية لكن هل هو قضاء حقيقي فيدخل تحت الحد السابق أو أنه يعتبر قضاء مجازا هذا محل الخلاف محل الخلاف اراد ان يبين هنا ماذا عله تسمية القضاء في محل الوفاق الذي اتفقنا عليه أنه قضاء حقيقه سبق ماذا تم خلاف قال وما اخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق يعني في المتفق عليه أنه قضاء هل كان للسدراك مصلحه من عقد سبب وجوبه فيكون ها هنا في مسالتنا حقيقه هل العبره بانقاد السبب أو العبره بالوجوب ثم خلاف ثم ثم خلاف اذا قلنا بأنه لانقاد السبب فهنا يسمى قضاء وإن قلنا للوجوب فلا يسمى قضاء هنا حقيقه واضح هذا المتفق عليه انه قضاء حينئذ إذا عقد السبب ووجب ففعله بعد خروج وقته هل القضاء هنا سميناه قضاء للعقاد السبب أو لوجوبه ثم خلاف فإذا قلنا الصواب أنه لانعقاد السبب حينئذ هنا في مسالتنا انعقد السبب فهو قضاء وان قلنا بانه للوجوب الا لانعقاد السبب أو منهما مركبا لا اشكال حينئذ هنا لا يكون لا يكون قضاء هذا تفريع او لا تفريع لكنه استدلال بمحل الوفاق على محل النزاع وفيه الخلاف المشهور ما خلاف المشهور قالوا ماخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق متفق عليه انه قضاء حقيقه هل كان لاستدراك مصلحه من عقد سبب وجوبه فيكون ها في هذه المساله الحائض والمريض والمسافر حقيقة يكون قضاء حقيقه لانعقاد سبب الوجوب أو لاستدراك مصلحه ما وجب اذا انعقد السبب ووجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب مع انعقاد السبب هذا محل نزاع بينهم وذكر سليمان الرازي ان ما اخذ الخلاف أن القضاء هل يجب بامر جديد ام بالامر الاول فمن اوجبه بالأمر الاول اطلق اسم القضاء عليه حقيقة وعلى مقابله يكون يكون مجازا وهنا قلنا الصواب انه ماذا يسمى قضاء حقيقة هنا في مسالتنا لانه دل الدليل على ماذا على أنه يجب على المسافر والمريض بالنص وكذلك الحائض كما في حديث عائشه دل الدليل الخاص وهو امر جديد بكون هؤلاء المذكورين يصومون بعد خروج الوقت مقدر ليه الفعل شرعا فنسميه قضاء قطعا سميه قضاء قطعا قال ثم اذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء فهل يعتبر وجوب على المستدرك أو وجوبه في الجمله يعني في بعض الأحوال لا لا مطلقا وراد في الجمله هنا المريض والمسافر لان الحائض هذا قطعا انها على كل احوالها التفاصيل هذا كل ليس في لتفصيل واحد لكن لو ورد ان نفصل حينئذ مطلقا الحائض على جميع احوالها يحرم عليها الصوم لكن المريض في بعض احواله والمسافر كذلك في في بعض احواله اذا في الجمله قولان ويتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب وذكرها وايما مره ثم قال قال في المحصول ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب سبب الوجوب منفكا عن الوجوب تصورتم قد يوجد سبب الوجوب الذي انعقد ثم ينفك عن الوجوب فيكون حائض تكون المراه حائضا يكون مسافرا يكون مريضا الى اخره هنا وجد ماذا الانفكاك وقد لا ينفك لو لم تكن حائض المراه كانت طاهره انعقد السبب الوجب اذا لم ينفك اذا قد ينفك احدهم على الاخر وقد لا قال ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء لما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب يعني في الحائض الاخري لا لانه وجد سبب الوجوب فقط كما يقول بعض الفقهاء لأن المنع من الترك جزء ماهيه الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك وهو الذي ذكرناه سامي قال الناظم والخلف للضي اي راجعني لللذى دون المعنى فلا ثمره له لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا صحيح جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا اذا لماذا يختلفون يختلفون لاجل ماذا لاجل اولا تحقيق الاصل وطرد الأصول وثانيا أهم ما يذكر هو النيه ماذا ينوي هل ينوي اداءا أو ينوي قضاءا بغير مين أي بغير كذب يقال ما نا يمين كباع يبيع اذا كذب اذا اذا كذب وقيل الخلاف معنوي قيل الخلاف معنى الشيخ الامين رحمه الله تعالى وجهه نظر جيدة في نثر الورود قال اختلفوا في انعقاد السبب الوجوب هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضائه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تاثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض او تخلف شرط الوجوب ك المرض والسفر لان شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الاقامه فيه وعدم المرض وهذا القول هو الصواب عنده وهو مذهب الجمهور انه يسمى يسمى واجبا اذا انعقد السبب اذا ناق هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه اذا انعقد السبب ويسمى واجبا ولو لم يتحقق شرط الوجوب الذي هو شرط الاداء او وجد مانع يمنع من من الفعل أو لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط هذا سبب الخلاف وقيل خلاف معنوي فتظهر ثمرته عندما يقول بوجوب التعريض أو التعرض في البدل للنية ومر معنا هذا فيه في القضاء فعلى أن الفاء ت واجب ينوي القضاء وعلى الآخر ينوي ينوي الأداء ينوي ينوي الأداء وقلنا صواب انه ينوي ماذا ينوي القضاء لأن صر دل على ذلك فدل الأمر الجديد وهل وجب القضاء بامر جديد أو بالامر الأول؟ وتظهر الثمره أيضا فما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتين هل تقضيهما وبه قال بعضهم واجزم به النووي في شرح مسلم وهو الظاهر وقيل لا تقضيهما وصواب النوي في شرح المهذب ومر معنا قال في البحر وقال الشيخ ابو حامد الاصفرايني اختلفوا في المريض والمسافر والحائض الذين لا يلزمهم فعل الصوم في الحال لأجل عذرهم هل يجب عليهم الصوم في الحال أو بعد زوال العذر فمذهبنا الشافعيه انه واجب عليهم في الحال يعني مذهب الفقهاء وذكر جماعه إلى اخره فهو مذهبه اكثر الشافعيه ومذهبنا انه واجب عليهم في الحال إلا انهم يجوز لهم تاخيره إلى أن يزول العذر وهو مذهب عندنا كذلك وقال اهل العراق الصوم واجب على المسافر في الحال دون المريض قالوا اما الحائض فلا يجوز أن يقال الصوم واجب عليها والقول بذلك بدعه القول بذلك بدعه لماذا لان الشارع قد دل على انه لم يجب فلا وجوب على الحائض اما المسافر فقد يقال لانه له أن يفعل فإنما يفعل ماذا يفعل واجبا اذا القول بكون الصوم وجب على المسافر أو على المريض لامكان ايقاع الصوم في الشهر لا اشكال فيه وأما الصوم باعتبال الحائض وهي حائض قل هذا القول به ثم قال بدعه وقال ابن جماعة المقديسين في الفروق وإياك أن تقول إن المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطا مع شيوعه مع مع شيوعه. لماذا لانه لا تخير بين واجب وبين مباح فاذا قلت مخير بين الصوم والفطر الفطر مباح والصوم واجب كيف يكون التخيير بين الاثنين على كل له واجبه استاذ لكن على ذكر الأصول هنا المراد إن المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطا لأن التخيير الواجب غير كونه واجبا وهو كذلك فلا يتصور التخيير بين واجب ومباح بل العباره الصحيحه أن يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه عزم على قوله لا شك ان العزم على قضائه يستلزم ماذا يستلزم الترك فإذا ترك فترك ماذا ترك فعلا ابيح له ماذا ابيح له الفطر فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت وحاصله الوجوب في حق المسافر والمريض واما الحائض ففي وجوبه عليها وجهان صححها الشيخ مصحاق غير الوجوب ونقله بالبرهان عن كافة الفقهاء منا ومن حنفيه وشععيه ونقل على المتكلمين منا ومن المعتزله أنها لا تخاطب به ولذلك قدم ليس مباح الترقي حتما وهو مذهب اهل الأصول يعني لو قيل لك ما مذهب اهل الأصول في الحائض والمريض والمسافر هل يجب عليهم الصوم او لا مذهب جمهور اهل الأصول من المتكلمين غيرهم لا لأنهم ليسوا مخاطبين وأما مذهب الفقهاء فجمهورهم انهم مخاطبون فرق بين مذهبين ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزله انها لا تخاطب به وهو الذي نصره القشيري وقال النووي في الروضه انه الأصح اذ القضاء لا يجب إلا بامر جديد قلت وهو الذي نص عليه الشافعي في الرساله قاله زركشي في البحر فقال قد ذكر أن التكليف إنما يتعلق بالبالغين قال الشافعي وهكذا التنزيل في الصوم والصلاه على البالغين العالمين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على على عقله من ذوي الحيض في أيام حيضهن قال هذا لفظه فالشافعي ب ظاهر كلامه انه لا يجب على على الحائض فلا تخاطب بخلاف المريض و والمسافر قال العامدي والحق في ذلك إن أريد بكونها مكلفه بتقدير زوال المانع فحق إن أريد انها مكلفه بتقدير زوال المانع فهو حق لكن المانع هو ليس بالزائل وصار ماذا صار تقدير زوال المانع في الذهن فقط ليس له وجود في في الخارج وإن أريد انها تؤمر بالإتيان بالصوم حالة الحيض فباطل وهو يشير إلى أن الخلاف لغي وبذلك صرح الشيخ ابو اسحاق ايضا وقيل بل يظهر في النيه اذا قلنا يجب التعرض للأداء والقضاء وحكى الكي الطبري وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتها لا وجوب ادائه ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاء وهذا محل اتفاق يعني قول بانه اداء قول ضعيف ورايت من يحكي ذلك عن النص الشافعي وحينئذ فيصير النزاع لفظيا لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك فبقي الخلاف في أنه هل يوصل بالوجوب قبل الطهر ام لا وذكرنا فيما سبق في بحث القضاء كلاما لصاحب التحبير كلام النفيس فلا نحتاج لاعادته وكذلك مناقشه الطوفي للمتكلمين في أوجه متعددة ومرت معنا فلا نحتاج الى إعادتها والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين